الافلامين تزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين.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 فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا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 إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء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 سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله, الله أكبر الله الله Allah Allah